وَدَّ كَفِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل ها تؤبرهانكم قل ها تؤبرهانكم ان كنتم صادقين بلاء من أسلم وجنهم لله وهو محسن فله أجر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون